على سنكمل بقية البحث وهناك أحباء لم يكونوا موجودين معنا الأسبوع السابق فبعد أن أكمل بعض الأجزاء التي لم نتعرض لها الأسبوع السابق سأقدم أيضا هذا التزوير المكشوف في مفاحث الأحباء السنة كانوا أسموها قراءات وكنا نعتقد أنها قراءات يعني مجرد اختلاف في الكلمات ولكن فوجئنا اختلاف حتى في المعاني واختلاف في داخل الكلمات نفسها وبالتالي الأمر لم يعد اختلاف في القراءات ولكن في المعاني وهناك إذن اكثر من قرآن كما ستسمع وتروا بعد قليل إذن نبدأ كالعادة بترنيمة لمدة ثلاث دقائق وبعد ذلك نعود مباشرة إلى موضوعنا الأساسي وهو تزوير وأنا لا أقول تحريف لا أستخدم كلمة تحريس وإنما تزوير لأن القرآن ليس أساسا كتاب صحيح فهو كتاب مؤلف وبالتالي تم تزوير حتى المؤلف أما التحريف سينتج عن شيء كان أساسا صحيحا مرحب بالجميع يا أخو تماجي ربما وربما نعيد هدية الأسبوع السابق مفاجأة الأسبوع السابق فابطوا معنا يعني إذن نبدأ بهذه الترنيمة لمدة ثلاث دقائق ثم نعود لموضوعنا ولا تنسوا مفاجأة الأسبوع السابق لمن لم يحضرها الصائقة ستكون موجودة أيضا هذا الأسبوع إذا شار ربو وانتا تحصد الطيور وانتا تكشف الاسرار فاتمع لنا وكاءنا بروحكا من جديد فتمكفاً أعقلاً ومعك شيئاً لا نريد ويشهد سلوكنا بأنك القفور أنت, أنت تمنح السلام أنت تغفر الشعور أنت تكثر الأداء أنت للقلبي درور أنت للنفس شفا the مرحب مجددا بكل الأحباء انا كنت أتمنى أن يكون موجود معنا الأخ مم ولكن لا أعرف لماذا هرب من الحقيقة المرة كنت أريد أن أسمع رأيه بعد أن يعني يستمع إلى التحريف الخاص, الخاص بالقرآن الذي يتعبد به والذي يقرأه والذي يعني ملأوا الدنيا صياحا بأنه قرآن واحد وليس عندنا أكثر من مصحف واحد يطبع في كل مكان في الصين هو هو في المغرب هو هو في مصر هو هو طيب هذه المقولة أصبحت في الهواء مجرد كلام يريدت الأحباء الأدمنسي صعدوني ونرفع النقط من الأحباء المسلمين والمسيحين الذين نعرفهم يعني مجرد معلومة للأحباء الذين لم يكونوا معنا في المرات السابقة هناك عشرين قراءة موجودة لدى الأحباء المسلمين للقرآن هناك قراءة نافع المدني وأشهر من روى عنه قالون وورش وهناك قراءة ابن كثير المكي وأشهر من روى عنه البزي وقنبل وهنا قراءة أبي عمر البصري وأشهر من روى عنه الدوري والسوسي وهناك قراءة ابن عامر الشامي وأشهر من روى عنه هشام وإدن زكوان وهنا قراءة عاصم الكوفي وأشهر من روى عنه شعبة وحفص وهنا قراءة حمزة, آ آ حمزة الكوفي وقراءة أشهر من روى عنه خلف وخلاد وهناك قراءة الكسائي الكوفي وأشهر من روى عنه أبو الحارس وحفص الدوري وهناك قراءة أبي جعفر المدني وأشهر من روى عنه عيسى بن وردان وابن جماز وهناك قراءة يعقوب المصري وأشهر من روى عنه رويس وروح وهناك قراءة خلس ابن هشام البزار البغدادي وأشهر من روى عنه إسحاق ابن ابراهيم وإدريس ابن عبد الكريم إذن هناك عشر روى نقل عن كل واحد إثنان فأصبحت هناك عشرون قراءة للأحباء المسلمين ركزت في هذا البحث المتوابع على عشر قراءات عشرين قراءة يا أخ بلبل ركزنا في هذا البحث المتواضع على عشر قراءات للقرآن وهي رواية حص عن عاصم ورواية ورش عن نافع ورواية قالون عن نافع ورواية السوس عن أبي عمرو ورواية خلف عن حمزة ورواية الدور عن أبي عمرو ورواية الدور عن الكسائي ورواية شعب عن عاصم ورواية هشام عن ابن عامر ورواية إذن زكوان عن إذن عامر كل هذه المصاحف لا يوجد مصحف يذكي الآخر لا يوجد مصحف متطابق مع المصحف الآخر تطابق كامل لا يوجد على الإطلاق وكنت في المرات السابقة لو متذكرين قدمت لكم غلاف لثلاث مصاحف سأناقش هذه المصاحف اليوم هذا المصحف هو الغلاف الذي أمامكم لو فتحت الغلاف سايد هي مصحف برواية حفظ عن عاصم وهي الرواية التي منتشرة بين حوالي 80% من المسلمين حول العالم خاصة المتواجدون بالمشرق آسيا الخليج مصر تركيا افغانستان باكستان وهي قراءة أساسا كفية من العراق إذن قراءة حفظ حينما تسمعون أن القرآن برواية حفظ أعرف على الفور أنه القرآن الذي يقرأ في هذه الأماكن الخليج مصر افغانستان تركيا باكستان الهند المسلمين المتواجدون هناك هناك قراءة هامة اخرى وهي قراءة ورش هي متداولة خاصة في المغرب المغرب وافريقيا وحينما نقول المغرب نقصد به المغرب بين قوسين العربي تونس الجزائر المغرب الذي يسأل حفصة عن حفصة لا حفصة حص هذا رجل كان قارئ في الكوفة قراءة ورش منتشرة في الجزائر تونس المغرب وهي في الأصل قراءة المدينة التي أسمها محمد بعد ذلك يسرب ولو فتحت معي هذا الصايت هذا اللينك آه آه وضعت لكم ايضا غلاف لقرآن مطبوع هناك ولو كبرت كده الصورة لو حطيت الماوس على الصورة سيظهر امامك الى اليمين اسفل الصورة مربع لونه زي برتقال كده اضغط عليه الصورة هتتكبر عندك هتنزل تحت خالص دار الثقافة للنشر والتوزيع الدار البيضاء فهذا من الدار البيضاء هناك قراءة ثالثة منتشرة في ليبيا وهي التي يقرؤون بها الليبيون القرآن اسمها قراءة او رواية قالون هو أحد الراويين الذين قرأوا عن نافع وهي القراءة التي قلنا يقرأ بها أهل ليبيا وما يزال يطبعون بها القرآن حتى اليوم في ليبيا وإذا فتحتم معي هذه الصورة هذا اللينك هو عبارة عن القرآن الذي يطبع في ليبيا بقراءة قالون لو كبرت كده الصورة شوية تجد مكتوب على هذه الصورة أرجو أن يكون اللينكات بتفتح يعني مصحف الجماهيرية مباشرة أسفل هذه الكتابة برواية الإمام قالون لو كبرت الصورة حتشوف الكلام لو كبرت الصورة حتشوف الكلام ده واضح جدا بعدين إنه لقرآن كريم في كتب في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون بس أنا طبعا وفق المنظومة الإسلامية فأنا لست بطاهر ولكن فليعذروني أني يعني فتحت القرآن معلش طيب هذه هذا القرآن الذي يطبع في ليبيا هناك قراءة رابعة هامة أيضا شكرا نخطي المحبة هي قراءة الدور عن أبي عمرو وهي المنتشرة في السودان وأيضا حديثا طبع في السودان عدة طبعات في دار مصحف أفريقيا بجامعة أفريقيا العالمية بالخرطوم السؤال الذي يفرض نفسه ألم يقول لنا أن كل هذه القراءات مأخوذة من مصحف عثمان إذن لماذا هي مختلفة عن بعضها البعض طالما الأصل واحد خاصة أننا لا نتكلم عن اختلاف في اللفظ أو مخارج الكلمات وإنما في المعاني أيضا وفي تغيير مفهوم الجملة كما سنرى بعد قليل لاحظوا كل هذه الاختلافات وأنا قدرتها لكم في المرة السابقة وأنا مسؤول عن هذا الكلام أكثر من عشرة آلاف اختلاف أكثر من عشرة آلاف اختلاف بين هذه المصاحف في القراءات العشرة فقط انا لا لم أتقدم بعد إلى القراءات العشر الأخرى لاحظوا كل هذه الاختلافات ما تزال موجودة حتى بعد تجميع القرآن أكثر من مرة بل وما تزال موجودة حتى بعد أن أحرق عثمان المصاحف يعني بعد أن أحرق عثمان المصاحف ما تزال هناك هذه الاختلافات موجودة واليوم كالسبوع السابق لم أتناول غير سورتين فقط من 114 سورة هي سورة الفاتحة وصورة البقرة إذن في الجزئية التي توقفنا فيها الاسبوع السابق منها بنعمة الراب يسوع نبدأ افتحوا معي هذا اللينك لو سمحته افتحوا معي هذا اللينك ونبدأ في منتهينا منه الاسبوع السابق وأحب أن يشاركون الإخوة في مصر والسعودية والخليج وأيضا الذين في المغرب والذين في ليبيا يا ليت كل واحد منهم يفتح قرآنه ونبدأ في فهم هذه الجزئيات الهامة جدا والآن سنناقش حسب رواية حفص سورة البقرة مئة وخمسة وخمسة 20 البقره 125 ارجو ان يكون فتح قدامكم اللينك نقرا هنا جعلنا البيت مسابا للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى واتخذوا فعل امر يقول لهم واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى نسمع الشيخ الحفصي والشيخ الحذيفي وهم يقران وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واتخذوا من مقام إبراهيم ان يونو وان تاني مقام جدا إذن القرآن هنا الذي يقرأ في السعودية والذي يقرأ في الخليج وفي الهند وفي باكستان وفي تركيا يامر المسلمين في ذلك الوقت ويقول لهم واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى او يتكلم عن هؤلاء الذين يعني يجب أن يتخذوا من مقام ابراهيم غير واضحة غير واضحة كلمة واتخذوا خليها واضحة تانية مش مشكلة سمعها تانية وإن جعلنا البيت مثابة للناس وأنا واتخذوا من مطام إدراهيم مصلى واتخذوا من ما واضحة ايد واتخذوا فعل امر واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ماشي دعونا نسمع الشيخ ياسين الجزائري والشيخ العيون الكوشي اسمعوهم ماذا يقولان في هذه الجزئيه وان جعلنا البيت نَاسٍ وَأَمِنُوا وَاتَّقُوا مِنْ نَقْمَةِ رَبِّكُمْ فَصَلَّى آمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَسْجِدًا لِلنَّاسِ وَأَمِنُوا وَاتَّقُوا مِنْ نَقْمَةِ وَإِذْ يَعْنَلُ بَيْنَكُمْ فَابْتَثَ مِنْهُمْ النَّاسُ وَأَمِنُوا مِنْ مِن مَّكْرِ إِدْرَاهِهِمْ أَوَّلًا وَإِذْ يَعْنَلُ بَيْنَكُمْ فَابْتَثَ مِنْهُمْ النَّاسُ وَأَمِنُوا وَاتَّقُوا مِن مَّكْرِ ما الذي حدث نفس القرآن يقولون لنا نفس القرآن لمجرد أن يسافر الشيخ من مصر إلى ليبيا تصبح كلمة واتخذوا في الماضي واتخذوا في الأمر تصبح أنهم اتخذوا وانتهى الأمر هل هذا هو المفهوم الذي يقولون أنه مفهوم واحد في قرآن واحد لا المفهوم ليس واحد هل الفرق في التوقيت يا, يا أستاذ بلبل إذن هل هو, هو القرآن السليم فعل أمر اتخذوا لسه لم, ي... لم يتخذوا مقام إبراهيم مصلى أم أنه فعل انتهى وقضي الأمر وفعلا اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى هل هو يحكي عن أمر حدث بأن الناس دول اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أم أنه لا يحكي عن أمر حدث وإنما يأمر بأمر يجب أن يحدث اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى هل تعتقد أن هذين الشيخين قراء خطأ؟ انا سأعيد القراءة مرة أخرى وسأضع لكم المصحف الآخر المختلف اسمعوا وبينما أنتم تسمعون القراءة المختلفة في مصر والسعودية والهند وباكستان افتحوا معي اللنكات التي سأضعها وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَسْجِدًا لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مَكَانًا لِّلْعُمْرَةِ <تصفيق> وَلِلنَّسْكِ ۚ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَسْجِدًا لِّلنَّاسِ اذن نل بيت مثابته من الناس وامنوا واستظلوا من مقاليد عرشنا مصلى اذا نل بيت مثابته من الناس هنا واضح امامنا اختلاف انا وضعت امامكم قراءه ورش وقراءه قالون قراءه ورش في المغرب ها هي امامكم واتخذوا في الماضي قراءه ورش عن نافع اتخذوا في الماضي وقراءه قالون في ليبيا واتخذوا في الماضي فيا ترى اي قرآن صح هل القرآن الذي يقول واتخذوا ام القران الذي يقول اتخذوا انتهى الموضوع يعني اتخذوا هذا المقام مقام إبراهيم منذ زمن بعيد فأيهما أصح يجب أن يكون الأحباء المسلمين أيضا مدركين الحقيقة أن هناك تزوير حدث في القرآن وهذه هي الكلمة التي كنا نقولها هنا مرارا وتكرارا يا شباب القرآن كتب بدون تشكيل وبدون تنقيط وجاء بعد ذلك الناس نقطوا وشكلوا فما يريدون ولاحظوا هنا تخيلوا ما الذي جعل هذا الأمر يختلف في المعنى كل هذا الاختلاف كل هذا الاختلاف ما الذي جعل الأمر يختلف اتخذو اتخذو مجرد فتحة الفتحة حينما وضعت على الخاء اتخذو وحينما وضعت كثرة التاخيزو أصبحت أمر وقلبت المعنى تماما من أنه يحكي عن أمر حدث إلى أنه يأمر بأمر يجب أن يحدث التشكيل كارثة في اللغة العربية قالوا لنا لا يعني لا مشكلة والناس حفظوا, حفظوا القرآن في الصدور ولا نعرف أين هي الصدور لماذا إذا كان الناس حفظوا آ آ هذا القرآن في الصدور نجده بهذه الطريقة البائسة وهذا الاختلاف الكبير طيب ننتقل إلى أمر آخر افتحوا معي الأحباء في مصر والسعودية والمغرب وليبيا القرآن سورة البقرة 271 افتحوا معي اللينك ده لو سمحته كمان افتحوا معي هذا اللينك سورة البقرة 271 وايضا نحاول معا انا حاطت بنعمة رب يسوع خطوط تحت الكلمة المطلوبة حتى لا تتعب كثيرا في البحث لو فتحته معي وكبرت كده الصوره فتجد الكلمه في 271 ان تبدو الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير هنا النص القرآني ويكفر و من يتابع معي من الأحباء في ليبيا وأيضا الأحباء في المغرب لن يجد هذا الأمر تماما ولكن دعونا نسمع في البداية وفق هذا القرآن يقرأ لنا الشيخ الحصري والحزي في تعبير و... إن تبدو الصدقات فأتنع المآذي وإن تخفوها وتخفوها الفقراء واضح هنا امامكم القراءه التي امامكم يكفر طيب نسمع قراءه اخرى سيقرا لنا الشيخ وليد الناحي الليبي اسمعوا يذوب <تصفيق> ضلقات فنج ماجي يا شيخ ايه غبناء لو سمحت وما للظالمون من عرش مش كانت تكفر توب هل فقراء فهو خير لكم ونكفر عنهم من سيئاتكم خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم ان تددوا الصدقات فلعن الله ناوتوها من هو الذي يكفر ومن ومن انت الذي تقول نحن نكفر هذه القراءه ليست من فراغ افتحوا معي هذا اللينك وأنا وضعت أمامكم الآن القرآن الذي يقرأ في ليبيا مكتوب فيه نكفر والقرآن الذي يقرأ أيضا في المغرب أيضا بذات الكلمة نكفر ألم يقول لنا قرآن واحد يطبع في كل مكان في العالم لكل المسلمين فمن الذي يكفر مرة نقرأها هنا يكفر ومرة أخرى نقرأها هناك نكفر وكما تعلمون الضمير المتكلم هنا ليس واحد فمرة واحد يحكي ويقول ويكفر ويكفر واحد يحكي عن آخر ولكن الحقيقة في المرة الثانية حينما يقول نكفر هنا شخص يتكلم وينسب إلى نفسه القدرة على أنه يكفر عن الخطايا القرآن ليس واحد بس يركب بس العربية يعد من مصر لليبيا يركب بس عربية كذا يعد لليبيا يجد هذا الاختلاف ليس واحد طبعا برضو شيء يدعو إلى التوقف إذا كان هناك من يريد أن آه يعني آه يبحث عن حقيقة طيب ننتقل إلى خطأ آخر البقرة 140 افتحوا معي هذا اللينك البقرة 140 وحسب قراءة الأحباء في مصر والسعودية نجد هنا الكلمة تقولون اسمعوا كده الشيخ الحصري والشيخ الحزيثي البقرة 140 طبعا 140 في البداية سنسمع من قرآن مصر والسعودية والخليج أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِذَا مَرِضْنَا أَوْ جَنَيْنَا مَا كتم شهادة عنده من الله ولا الله بغافد عما تعملون أم تقولون إن إبراهيم They're evil. طيب إذن واحد يتكلم مع آخرين ويقول لهم آآ آآ أم تقولون أم تقولون طيب خلينا نفتح اللين كده لو سمحتوا نفتحوا معي هذا الصيب هذا الصيب الذي يقرأ في المغرب ويقرأ في الليبيا الموضوع المختلف اسمعوا الشيخ عبدالباسط عبدالصمت والحصري والشيخ عبدالرشيد أنه لئن إذا عديد وإسلاعي لا إسحاق <تصفيق> ويعتود ولا سباق كانوا fonke hudan nana fora em mi pouuna inna i ممتاز يقولون طيب معلش بس هو التسجيل الاخير واطي شويه إذن مرة يقول أم يقولون عن ناس آخرين لكن المرة آه آه الثانية يقول تقولون يتكلم مع ناس آه آه حاضرين فياترى هل هو يتكلم مع ناس عن آخرين أم يتكلم مع ناس حاضرين ويقول لهم أتقولون ألم يقولوا لنا أنه قرآن واحد يضبع في كل مكان وها هو المفهوم هنا مختلف المفهوم هنا أيضا مختلف دعونا ننتقل إلى آآ آآ بعض من ما قدمنا في الأسبوع السابق لو فتحت معي اللينك ده أمامكم من صورة البقرة 285 ناس الموجودين معنا في السعودية و مصر والمغرب وليبيا الله يخليكم افتحوا القرآن على هذا النص 285 هذا النص لو فتحت القرآن ستجد مكتوب فيه هل فتحت معي يا أخوة أرجو أن يكون الأحباب شاركوني ونفتح مع بعض القرآن مهم جدا أنكم تفتحوا القرآن علشان تقرأوا أنتم بأنفسكم يعني. طيب وأنا وضع لكم أيضا يعني خطين تحت الكلمة المطلوبة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه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 هو في حقيقة الأمر لا يؤمن بأي كتب يؤمن بكتاب واحد هو القرآن ليس أكثر من ذلك وها هو الدليل فاسمعوا الشيخ عبد الرشيد بن الشيخ يقرأ من مصاحف أخرى للمسلمين السنة ولا توجد فيها كلمة كتب وإنما كتاب واحد فاسمعوا وسأضع لكم صورة المصاحف حتى نقرأها معا لا لا موتوا هذه إشكالية كبيرة هذا ليس مجرد ألف ضاع الألف غير المعنى تماما افتحوا معي هذا هذا القرآن ستجد أمامكم كتابه وليس كتبه من الذي جرى من الذي حدث لماذا قرآن المسلمين ليس واحدا نحن نتكلم عن السنة الآن فقط لم نأتي بكتاب خارج فمن الذي حدث ها هو الآن أمامكم قراءة خلف عن حمزة وهي قراءة للأحباء السنة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتابه ورسله لا نفرق بين أحد الذي حدث ألف ألف غيرت المعنى تماما فهل هو إيمان بكتاب بكتابه أم هو إيمان بكتبه هذه هي مشكلة الأحباء المسلمين أنه إيمان بكتاب واحد هو القرآن وكل الباقي محرف كل الباقي محرف إذن أنتم في ورطة حقيقة فقرآنكم ليس واحدا هنا قرآن يقول آمن بكتبه وهنا قرآن يقول آمن بكتابه قراءة خلف عن حمزة كتابه وقراءة الدور عن الكساء كتابه هذه هي قراءة الدور عن الكساء حتى يكون معكم الموضوع كاملا لو فتحت هذه القراءة أيضا اللينك الذي أمامكم هي أيضا قراءة أخرى من القرآن قراءة الدور عن الكساء أيضا كتابه فكنا نريد أن نعرف فقط هل هي كتبه أم كتابه لو سألنا الذين يقرؤون بقراءة الدور عن الكساء ماذا يقول قرآنك وبماذا تؤمن يقول أؤمن بكتاب جاءني في القراءة التي أمامي كتاب واحد بينما الآخرون يقولوا لا بكتبه واضح إذن أن القرآن ليس واحدا ليس كما تم برمجة الأحباء المسلمين انا لن أطيل عليكم كثيرا سأعرض لكم البعض فقط آه آه ولن آه أزيد يعني طيب خطأ آخر في القرآن افتحوا معي هذه القراءة هذه القراءة الموجودة في مصر التي بين ايديكم القراءة الموجودة في النصر قراءة حفص عن عاصم نسمع الشيخ وهو يقرأ وسيقرأ لنا الشيخ الحصري والشيخ الحزيثي سمعوا أياما معدودا وَقَالَ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ كَلَّا ٱدَّتُم مِّنْ أَيَّامٍ قَلِخٍ وَعَلَى ٱلَّذِينَ عايزكم تحسبو كم مسكين يا شباب عايزكم تحسبو كم مسكين احسبو ممتاز جدا مسكين واحد مش كده تروح ليبيا بس تركب العربية من مصر تروح ليبيا يقولك مسكين ايه ما ينفعش مسكين احنا عايزين نطعم مسكين كتير تروح المغرب يقولك ما فيش حاجة اسمها مسكين واحد لا مسكين اهي القراءة امامكم وهسمعكم مسكين باكتر من شيخ الشيخ عبد الباصد عبد السمر ونفس الشيخ الحصري اللي قرأ الآن مسكين سيقرأ هو بذاته مساكين بمجرد خروجه من أرض مصر وذهابه إلى ليبيا سيتغير رأيه ويقول لا لا لا ما ينصحش مسكين خلينا كريمين شوية أياما معدودا قالوا قرآن واحد فمن كان من ريضنا على سفر سمعت من الى منقر ايوان وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مساكين يا راجل بدل ان تتطوع طيره وَأَنَّ الطَّعَامَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَكُونُ هُدِيَّةَ طَعَامٍ لِّلْمَسَاكِينِ <تصفيق> وَعَلَى الَّذِينَ يُطْعِمُونَهُ فِجْيَةَ طَعَامٍ <تصفيق> ان الذين يؤمنون ويقيمون يطعمون اللي من شويه هو نفسه كان يقراها في كتابة حفظ في مصر والسعوديه كان يقراها مسكين غير رايه بمجرد ما سافر ليبيا أصبحت مساكين ويريت الأخ هودا مودي يرفع إيده علشان يشوف المشكلة فين بيقول وحيد أصفاق يريت يرفع إيده ويقول فين المشكلة فين وأنا هتديله المايك حالا يعني على طول تخلي عنده شجاعة كده وجراءة ويأخذ المايك ويقول لنا أين الخطأ انا بديلك تشوف بعينك وبخليك تسمع بأذنك الاختلافات في القرآن الذي برمجوكم على أنه قرآن واحد الكارثة كبيرة يا رجل اسمع اسمع حي... حيسمعك الآن الحصري والحزيفي وبعد كده مش هخليك زعلان حسمعك ياسين الجزائري والعيون الكوشي برضو سمعنا يا حزيفي أياما معزودا فمن كان منكم او على سفر تعده من ايام قصر وعلى الذين يطيقونه بدايه طعام المساكين وعلى الذين يطيقونه بدايه طعام المساكين طيب بصوا الكلام ده كابو الأخ هدى مودي قول لك تسجيلات متفبركة وصائدات مسيحية وأنا أحب أن أقول لك أنا سعيد جدا بالكلام ده يا أستاذ هدى أنا بكون سعيد جدا لما انت ما تصدق لكن هل تعتقد هل تعتقد أنه الغرفة سازجة لدرجة أنه تطرح موضوع انت ممكن ببساطة يعني تكون موجود في ليبيا والقرآن اللي سئيدك عكس الكلام الذي انا أقوله وأنا مش متوقع واحد من ليبيا يطلع دلوقت يقول لي أنا معايا القرآن في ليبيا قرأت قالون لا تقول هذا الكلام وأصبح انا محرج وشكلي وحيد جدا انا مبسوط أنك مش مصدق لكن هي دي الكارثة هي دي الكارثة يسمع بقى الشيخ ياسين الجزائري والعيون الكوشي وهو يقرأ بقراءة غير التي في يدك الآن اسمع أياما محدودات فمن كان منكم مريضا وعلى سفر بعزة من الجامل قر وعلى الذين يطيطونه فرية طعا المساكين فَمَن تَطَوَّعَ نَفْسَهُ يُطْعِمُهُ فِيهِ طَعَامَ مِسْكِينٍ إِنَّ يُطْعِمُهُ فِيهِ طَعَامَ مِسْكِينٍ مُّسْتَغِيثًا مِّنْ يَوْمٍ عَظِيمٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطْعِمُونَهُ فِيهِ طَعَامَ مِسْكِينٍ إِنَّ يُسَأَلُونَ عَن على الَّذِي لَيْصِيْفُونَهُ إِلْيَةُ فَعَالِ ممتاز إذن هناك إشكالية فهل يا ترى هم مساكين ولا مسكين يا ترى هل هذا هو القرآن الواحد الذي يطبع في أي هو ألف ألف بس عمل كل المشاكل دي لأن القرآن كتب بغير حرف الألف فلما جاءوا ليبعوا حرف الألف واحد وضع حرف الألف فأصبحت مساكين واحد نسى حرف الألف سبقت مسكين أو يقولون أنه محفوظ في الصدور أين هي الصدور افتحوا معي هذا اللينك ستجدوا قراءة المغرب وهي بغير القراءة التي يقرؤون بها في مصر والسعودية فهناك مساكين يعني بتوع المغرب ليبيا نسكرينين شوية عايزين يطعموا ليس مسكين وإنما مساكين آخر جزئية وسأنتقل بعد ذلك إلى صورة الفاتحة هنا في لو فتحوا معي البقرة 219 هنا في هذه القراءة الدوري عن أبي عمرو استحوا معايا لو سمحت الدوري عن أبي عمرو ستجد الأمر مختلف تماما وهي كلمة أيضا الفرق فيها النقط ولكن للأسف المعنى ليس واحد المعنى ليس واحدا انا وضعت لكم أيضا خطين تحت الكلمة المراد البحث فيها ستجدونها في البقرة 219 يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس في إيه؟ اسم كبير ومنافع للناس خلاص طيب خلينا نسمع ايضا الشيوخ حنسمع كلمه كبير من الشيخ الحصري والفزيي يس انونا عن خمر وان في وليس ما اسمك جلي و منافي عن الناس و اسمك ما قد منفع مما وليس ما ناس واسمهما اكبر من نسيهم نسالونك عن الخضر واليمير قل ان اسمي قد علمني الناس واسمي إسم كبير ومنافع للناس وإسم ما أكبر من نفعهنا طيب هنا واضح آآ آآ أن الـ الـ الكلمة واضحة جدا إسم كبير هذه القراءة هي التي يقرأ بها في قراءة حفص وورش وقلون والدور عن أبي عمرو ولكن هناك قراءة أخرى وكلمة أخرى في قراءة آه خلف آه عن حمزة والدور عن الكسائي اسمعوا الكلمة جيدا ليس كبير يسألونك عن الخلي قل فيما ا ا اسمك كثير و منافع من الناس واثبهما احضرن نفسهما ان يسالونك عن قوم والمنك قل فيهما ا كثير و الناس وا مَا أَظُنُّ مِن نَّفْسِهِمْ إِلَّا مِيمَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَوْمِ وَالْمُنذِرِ قُلْ فِيِهِمْ إِثْمٌ كَثِيرٌ وَمَا يَفْعَلُونَا مِن شَيْءٍ ويسالونك ما gain tifuna قل العفو كذلك الله لكم اي لعلكم تتفكرون شكرا شكرا يا شيخ عبد الرشيد شكرا طيب اخيرا آآ ايضا آآ ننتقل إلى طبعا في ايضا أكثر من موضوع يعني يعني مثلا لو فتحت معي القرآن على سورة البقرة 84 هنا اسفحوا معي البقرة 84 في البقرة 84 بقراءة حص في مصر وورش في المغرب وقالون سنجد وسنسمع هذه القراءة القراءة أمامكم اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِنْ نَاتَ عُدُونَ إِنَّ اللَّهَ وَدِرْ وَالِدَيَّ إِحْسَانًا وَبِالْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا إِنَّ فِي حُسْنًا In israeli la ta'budu la illa Allah In lana ta'budu la illa Allah لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالقربا إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين أعتقد عدة أكثر من مرة لا تعبدون كده لا تعبدون يكلم بني إسرائيل ويقول لهم يا بني إسرائيل لا تعبدون طيب خلينا نسمع قراءة خلف والدوري عن الكسائي للشيخ عبد الرشيد بن الشيخ اسمعوا وإذ أخذنا نيشاق بني إسرائي للا يعبدون إلا الله ودلوا بجينه يا نوجد قرقه واليتامين والمتاكل وقلوب راجل مش كانت تتكلم مع بني اسرائيل لا تعبدون ما الذي غيرها لليان لا يعبدون الم يكن ضمير حاضر اصبح ضمير غائب مشكلة وَقُولُوا لِلنَّاسِ خَيْرًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُم وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ لا يحفظون إلا الله وبالوالدين إحساناً والنقرك واليتام والمساجين وقودوا بالناس حسنا وإذ أخذنا نيسا طبري إسرائي للا يحفظون إلا الله وبالوالدين طيب مرة يعبدون ومرة يتكلم مع الناس أنفسهم ويقول لهم تعبدون يا رجل خدعوا المسلمين وقالوا لهم القرآن الذي يطبع في مصر هو الذي يطبع في الصين في الهند خدعوهم القرآن مزور خلونا نرجع إلى الفاتحة أول يعني أول القصيدة السورة الفاتحة هو وضعينها في أول القرآن دعونا افتحوا معي هذا اللينك لو سمحت افتحوا هذا اللينك هذا اللينك هو الفاتحة كما ترونها أمامكم مزخرفة وهي بقراءة حفظ عن عاصم. حفظ عن عاصم ونسمع حفظ عن عاصم الفاتحة بقراءة حفظ عن عاصم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المجتفين صراط الذين أمامت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مالك يوم الدين مالك يوم الدين أم الرحيم مالك يوم الدين mani je mi de طبعا اللي في الاخر ده ده سعود الشريم بتاع الحرم المكي طبعا بتسمعه كتير وهو يقرأ طيب خلينا نفتح القرآن بتاع المسلمين في في ليبيا ها هو اللينك امامكم نفتح قرآن الاحباء المسلمين في ليبيا لا يمسه الا المطهرون وإن كان من من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا ما عرفناها كثير ما عرفناها كبير ما عرفناها نكفر ما عرفناها الحقيقة ما يعني كلمات كثيرة مختلفة وهم شهدوا على أنفسهم أصبحت هنا أمامكم ليس مالك كانت منذ قليل مالك لكنها هنا مالك سمعوا الشيخ عبد الوهاب والشيخ الدوكالي محمد والشيخ الحزيفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين جَمَعُهُمْ وَإِيَّانَا لَلدَّعْوٰى إِنَّ فِي النَّاسِ طُرُقًا وَالْمُسْتَقِيمَ مَا أَنَّ الوَاحِدِينَ مَلِكُ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا راجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين حتى أنت يا حضي simulate يوم الدين حتى حتى أنت يا حضي Dart يوم الدين ملك يوم الدين مالك يوم, مالك, يوم مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين طيب زي ما انتم شفتوا كتابة امامكم هنا ملك وهنا مالك لمجرد ان يخرج ويركب السيارة ويذهب إلى ليبيا يعني. <تصفيق> لا مشكلة يا أستاذ اسمك تيس مرحب بك رفعه دك وتأخذ المايك في دورك إن شاء الله واسأل. لا مشكلة أما الشيخ عبد الرشيد بن الشيخ علي صوفي وهو إمام وخطيب جامع أنس بن مالك بمنطقة السوق المركزي بالدوحة فالقراءة هنا مختلفة تماما هل تريد أن تسمع القراءة إسأل إسأل, اسأل لا مشكلة لا تريد أن تسمع القراءة خلاص لا مشكلة لا تسمع القراءة القراءة هنا مختلفة تماما يا أخوة ودي كانت مفاجأة الأسبوع السابق كانت المفاجأة التي وعدتكم بها الأسبوع السابق وكانت كارثة يعني فأنا بعتذر أنا بعتذر للأحباء اللي يسمعوا ما يزعلوا أكرر مرة أخرى اسم الشيخ والقراءة قراءة خلف عن حمزة وهي إحدى القراءات العشرين للقرآن يقرأها الشيخ عبد الرشيد ابن الشيخ علي صوفي امام وخطيب بجامع أنس ابن مالك بمنطقة السوق المركزي بالدوحى فاسمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملت يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الزراط المفتقين زراط الذين أنعنت عليهم غير المغبوب عليهم ولا زراط الَّذِينَ زُيِّنَ لَهُم مِّنَ الْحَيَاةِ غير وَمَا يُؤْتُونَ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ حَسَنَاتٍ وَأَزْوَاجٍ غَفَارٍ هَٰؤُلَاءِ مَأْوَاهُمْ فِيهَا kwastapi ide nazwero kwatapi ide nazwero kwatapi ide nazwe ro kwapi ide nazwe ro ضروا الذين انعم تعالى اليوم مغيب المغضوب عليهم والضالين لم يقول قران واحد ما الذي يحدث من اين من اين اتى الرجل بهذا الكلام ليس غريب يا قراءه خلف عن حمزة قراءة خلف عن حمزة جعلت هذا الكلام هكذا يعني حتى في سورة البقرة 213 اسمعوها فهدى الله الذين آمنوا لذا اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى غراط مستقيم والله يهدي من يشاء إلى الغابט مستقيم معه بإذنه والله يهدي من يشاء إلى الغابט مستقيم والله يهدي من يشاء إلى الغابט يطيم طيب كانت هذه هي القراءه الاخيره وكما رايتم وقرئتم وسمعتم وسنضع بعون الرب القدير هذه القراءة صورة وصوت على الصايت تبعنا وبعد ذلك تكون متاحة لكل الأحباء في أي مكان يريد أن يعني يسمع ويقرأوا وقالوا لنا قرآن يعني واحد يعني الآن الموضوع غير كده تماما يعني طيب الأخ آآ آآ بيس يقول انا انت خائف من اجوتي يا وحيد اخ وحيد ها هو يكتب يعني اخ واحد هل أنت خائف مني صراحه انا برتعش منك يا استاذ بيس انا ارتعش منك يعني فعلا انا خايف جدا ولو كنت معي امام الآن لا رأيت انت نفسك ارجلي تصفق يعني واسناني تصفق انا اخاف فعلا لأنه ستفهمني يا رجل ستفهمني هل أنت وقفك في الصف و... وجاء الدور ولم نعطيك المايك حتى تصرخ هكذا في الروم أنتوا خايفين مني ولا إيه طيب قبل أن نعطي المايك لأحد أحباء الأدمنز حتى يقود الغرفة انا سأعطي المايك للأستاذ بيس وبعد كده هأدي المايك